عليه شجرة من يقطين وأرسل له إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا فمت علىهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهو البنون أم خلقنا الملائكة إلى فه وهم شاهدون ألا إن لكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البنين.